بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة بن الصباح وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة وقوله في تضليل عما أرادوا ضلل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوه بكيدهم وقال مقاتل في خسارة وقيل في بطلان وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة قال أبو عبيدة أبابيل جماعات في تفرقة يقال جاءت الخيل أبابيل منها هنا وها هنا قال ابن عباس كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب وقال عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع قال الربيع لها أنياب كأنياب السباع وقال سعيد بن جبير خضر لها مناقير صفر وقال قتادة طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره لا تصيب شيئا إلا هشمته ترميهم بحجارة من سجيل قال ابن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر وإن وقع على رأسه خرج من دبره فجعلهم كعصف مأكول كزرع وتين أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث قال مجاهد العصف ورق الحنطة وقال قتاده هو التبن وقال عكرمة كالحب إذا أكل فصار أجوف وقال ابن عباس هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له